ya maqsid al ya yaseed الطير في الاغصان ياتيك بالالحان الطير في الاغصان ياتيك بالالحان ولحن حرانان بشير اعيادي بشير اعيادي يا يا سجاد يا مقصد الوفاء يا نهاري يا والورد لو جئناه وان كسئلنا <مترجم> والورد لو جئناه وان كسئلنا ف وعطر النادي وعطر النادي سنجن <مترجم> يا يا سجل يا مقصدنا يا قولنا قدرا يا نورك يا يا علة يا يا علة يا يروق للترداك dana kali zadi dana kali يا ya san jan من يحداكم فانني منكم ومن فإنني منكم في داخلي انتم ذكري واورادي ذكري واورادي أو أو يا مفسد يا سجاد يا يا نورنا فجاد يا نور كد الهادي يا نور قد ما إن يحن شعبان باليمني والعفران ما ان يحن شعبان باليمني والعفران يزورنا السلوان من اثرت الهادي يا مهجة الهادي الوفاء لا يا ياسين يا ما في غير يا لون الهنا فعاد يقور كد مهبي يقور كد مهبي وتنتش صادق الاشواق وتنتش الانفام ب الاشواق بالشكر للرزاق لفضله البادي لفضله البادي بالصلاه نختم على النبي الاكرم بالصلاه نختم على النبي بهديه نسلم في يومي معادي في يومي